أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم؟ ألم يأتيكم رسل منكم يكلون عليكم آيات ربكم؟ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالد خالدين فيها فبئس مثوى